ترميهم بحجارة من سجيل اختلف في معنى السجيل هنا فقال قوم هو السجين ابدلت النون لاما والسجين النار وقيل إن السجيل من السجل كأنه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار كما أن سجينا لديوان أعمالهم واشتقاقه من الإسجال وهو الإرسال ومنه السجل أي الدلو المملوءة ماء وهي حجارة مرسلة لقوله وأرسل عليهم طيرا أبابيل وقيل إن سجينا علم لديوان أعمالهم يعني صاحب ذلك القول قول الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وقيل معنى سجيل ستك وطين يعني بعض حجر وبعض طين وقيل معناه الشديد وقيل السجيل اسم للسماء الدنيا وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى ترجيح أنها من طين شديد القوة وهذا ما يشهد له القرآن لما في سورة الذاريات من قوله تعالى قالوا انا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فنص على أنها من طين والحجارة من الطين هي الآجر وهو الطين المطبوخ حتى تحجر وجاء النص الآخر أنها من سجيل منضود في قوله في سورة هود فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وقيل فيها كالحمصة والعدسة والضمير في قوله عليهم راجع لأصحاب الفيل وقصتهم طويلة مشهورة قال المؤلف أثابه الله تنبيه قد أوردنا نصوص معنى سجيل وترجيح الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنها حجارة من طين شديد القوة تنبيها على ما قيل من استبعاد ذلك وردا على من صرف معناها إلى غير الحجارة المحسوسة أما من استبعدها فقد حكاه الفخر الرازي بقوله واعلم أن من الناس من أنكر ذلك وقالوا لو جوزنا أن يكون في الحجارة التي تكون مثل العدسة من الثقل ما يقوى به على أن ينفذ من رأس الإنسان ويخرج من أسفله لجوزنا أن يكون الجبل العظيم خاليا عن الثقل وأن يكون في وزن التبنة وذلك يرفع الأمان عن المشاهدات فإنه متاجاز ذلك فليجوز أن يكون بحضرتنا شموس وأقمار ولا نراها وأن يحصل الإدراك في عين الضرير حتى يكون هو بالمشرق ويرى قطعة من الأرض بالأندلس وكل ذلك محال ثم قال واعلم أن ذلك جائز في مذهبنا إلا أن العادة جارية بأنها لا تقع وهذا القول يحكيه الفخر الرازي المتوفى سنة ستمائة وست فنرى استبعادهم إياها مبنيا على تحكيم العقل وهذا باطل لأن خوارق العادات دائما. فوق قانون العقل بل إن تصورات العقل نفسه إنما من شأها من تصوراتنا لما نشاهده ونعرفه وإذا حدث العقل بما لم يشهده أو لم يعلم كنها وجوده استبعده كما هو في واقعنا اليوم الذي لو حدثت به العقول سابقا من ما هنالك من نقل الحديد والصورة على الأثير وتوجيه الطائرات وأمثالها لما قوي على تصورها لأنها فوق نطاق محسوساته ومشاهداته وما يعلمه وحتى نحن لو لم نعلم بما يسايرها من علم وبما يحمله الأثير من تيار كهربائي وما له من دور فعال في ذلك لما أمكننا تصوره ثم من يمنع شيئا من ذلك على قدرة الله جل وعلا وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن تلك الجبال سيأتي يوم تكون فيه كالعهن المنفوش أخف من التبنة التي مثلوا بها بل ستكون أقل من ذلك كما قال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا فظهر بطلان هذا القول الذي استبعدها لمجرد عدم إدراك العقل لها قال المؤلف أثابه الله تنبيه قالوا إن أصحاب هذا الجيش الذي غزى مكة نصارى وهم أهل دين وكتاب وأهل مكة إذ ذاك وثنيون لا دين لهم والكعبة ممتلئة بالأصنام فكيف أهلك الله النصارى أصحاب الدين ولم يسلطهم على الوثنيين وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة منها أن الجيش ظالم باغ والبغي مرتعه وخيم ولو كان المظلوم أقل من الظالم وتشهد لذلك الأحاديث في نصرة المظلوم واستجابة الله دعوته ولو كان كافرا ومنها أن الوثنية اعتداء على حق الله في العبادة وغزو هذا الجيش اعتداء على حقوق العباد ومنها أنه إرهاص لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ولد في ذلك العام نفسه والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما قد سلف وامل أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته